جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولل الباب الذيينَ يَذكُرونَ اللهَّهَ قِيمَ وَقُرودَ وَعَ جُنُ بِهِم وَيتَفَكَّرونَ فِي خَلْقِ السَّمواتِ وَلَّ رَبَّنَ مَا خَلَقُتَه ذَ بَطِلًَاسُ ببحَانك فَأَغْنَيْنَا عَذَابًا النَّار رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّار فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصْر رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا بِرَبِّكُمْ فَاغْفِرْ غفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْبَارِّ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أنفا بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَأُنزِلُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ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 متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبيس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها لنهار تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلنَّبَرِ وَإِنَّ مِن أهل الْكِتَابَ لِمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ, إليكم وما أنزل إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لله لا يشتغل بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا رب وَمَنْ نُصبِرُ وَصابِرُوا وَرَابِطُ وَاتَّقُلهَّ هَ ل عَكُم